وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ For the saving go قم وقو حد ثاوا ووقف فثيم مسخ وقها قرأ خاقتاني تبرقان لها لقد جئت شيئا إما Amen. حتى إذا لك يا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية Oh, it's <Sings> the end of the la o la cowvoy tinis the Oh their own they wont care this ما <تصفيق> تسنينه հոյը <coughs> da ورجانا كو زغوه ما هو مما وارس عنك ازل قبرني من كل السطور عليك a um, Հոր oh, եսաս, أول <تصفيق> جزاء